بسم الله الرحمن الرحيم بنافي خوي بخشندى مهربان سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هرتي لأسمان كانوا زبيد هيا استعيش خادكَن وهرأوب على دستي كرب زيه له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هرب او ود صلات خاونيه كانوا زبي دجيان يودمرنه واود صلات بسر هموشت يقدا هيا هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هر او يكمين دواهمين وديارنا ديار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 وهو معكم عين كنتم والله بما تعملون بصير أو ذاك عسمان كان زوي دروس ولا شش رشدا تاشان رج سر أرش باورمان پتي ب ش و شياوي خوااب دەزانت چ د س تناوزوي وتي ل تدروا تدى وتيله آسمان و ديتخواار سر دكو ولا هر شويه بن خالق قلتانا واخوابينا بهرتي كديكن له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور خاونداريتي اسمان كانوا زوي هربو اوه وهموك عليك هربو لاي خوادا غارندريتوا يولج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور شود باد بناء ورجدة لها وينو بايزدا ورجدة باد بناء وشود رزستانو بهاردا وأخوة قادرة آمِنُوا يازينا وذلان آمنوا بالله ورسوله وافقو مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير باور بهن بخواو بيغمبركيو ببخشن لو سامانيك اخواي ويكردو بذينشيني بيشينان تييدا ان جاءوانتان كباوري هنا وودارايان بخشيو فاداشتي غوريهم بوها وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين أولاً ما يحصل لها؟ كأبيبي بانك تاندكات كأبيبي باردكار تانبينن لكاته دا كبير أجر هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم مِنَ الظلمات إلى النور وإن الله بكم ل رَأُوف واوزات يد نريب وبنداي خوکه محمد صلى الله عليه وسلم بلغا اتانرون تال تاريكستاني گمراي درتام بيني بونورونا چی وبراستي خوا بران بر اي وبسوز مهربانه الله ولله ميراث السماوات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 و چیتانەکەەوە هیچ نابەخش لەڕی خوادا لە کاتێک دامیراتی ناو ئاسمانەکان و زەوی بۆ خوا دەمێنێتەوە یەکسان نین ئەوانتان کە لە پێشگررتنی مەەکەدا ماڵیان بەخشی و جنگاون لەگەڵ ئەوانەی لە دوای فتح ئەو کارانە بکەن ئەوانە پلو پایەیان زۆر گەورەترە لەوانەی کە لە دوای گرتنی مەککە لا ماذا الذي يقرض الله قرض حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم. شيء أو كسي قرض داد بخوا بقرزة شيتاق. تأخواش تا صن برامبر بيدا توا وفاداش تيزور تاشيبوهايا.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 Karuna çiğba varyan lepeş yane ve ölüler rast yane ve darvat. Payandalın, mjd ey ve amra bahştane k karubari zor başjir yanda darvat. Ti adam yane ve bahmi şeyi her avice نَقَتَ بِسْمِ النُّورِ كُمْ قِلَّ ارْجِعُ وَرَأَكُمْ فَالْتَمِسُ نُوراً فَاضْرَبَ بَيْنَهُ بِسُورِ باب بَابٌ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ لَوْ رَجَدَ بِيَوَانُ أَفْرَتَانِ دُرُودَ لِبَوَانِكَ سیر یک من بکن تا لرونا چیتان تروسکه گورگرین پیاند اوتریه بقرین وبودوا و خوتان و داویرونا چیبکن بو خوتان یکسر شورا یک دچیشرلنی وانیاندا کدرگایه چیتیداه روینا و وای رحمت تیایا در وای شی روی لسزایا یونادونهم المنکم قالوا ve kın kum fettetim anfası kum ve terbıstım ırıbıtım ve terbıstım ırıbıtım ve gırıtkum elamaniy, hatta gaja amır Allah ve gırıtkum bil Allahı iman daran aye ema le gal e wanab in le nej rojuda iman daran dalen bale le gal manda bun duru pi lanjerbun wa tawrwani namani ba wardarantan da kurdu dudul bun wa hi waw awat friwidan ta farman khwa hatu mardan wa shaytan friwidan فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ما أوكم النار هي مولاكم وبأس المصير أم رهيز بريطيا وناجير نلأ ونل بيبا وران بورزكاربونتان زيجاتن أجريد أو أجريش يوتان تانا أي سرنجاميش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 كضليان ملكت ببؤاموجاري خواو أو قرآن كناردوية تخاروا وق أو كسان لجول كوجا مبن كلمو بيشكتبي أسمانياً بدراء وما ويشي دور ودرج يان بسلداتي بري إنذاض ضليان رقبو وزوربيان ياخي ولسنور درتون إعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بِگومان بزنن کاخوا زوی زندو دکاتو دوای مردنی بِگومان نشانه و بلگکان مانبورن کردونه تا تابیر بکنو ان المصدقين والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حسنا وأقرض الله قرضاً حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم بيگمان پیاوان بي وجنان خیر اوانش نش قرض ددن بخوا بقرز چیت ساک یار متی هزاران ددن څن برابر دئندریه تو ابو اوان پاداشت زورت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 ئەوانە خۆیان ڕازگۆیان و شەهیدان لە لای پەروەدگاریان خاوەن پاداشت نور و ڕووناکیی خۆیانن و ئەوانەی کە بێباوەڕبوون و بەلگە و نیشانەکانی ئێمەیان بەدرۆزانی ئەوانە هاواڵی ئاگری دۆزەخنع أن محياة الددنيا لاعب ولهوەزیة وتفەخوررو و وتفاخرون بينكم وتكاثرون في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وفي ذلك أتبع في المجال الناس يقولون أنه يكون مرحباً ويقولون أنه يكون جديد من النوان يكون من كهاصلاتك اي جوتياران دو خوج بكات پاشان وشك ببيو بزردي بيبيني پاشان ببيد بپوشو پلاش لروج دوايجدا سزا تون دو سخت هي بو دنيا فرستان ولي بردنو رضا منده هلان خواوه بو خوا ناسان وجيان دنيا هي ثنيه تي گرا بوادني چي خلطينره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 بو دس خستنی له خوشبون لاله و بو بهشتک کطان تایکې بوینې پانتای اسمان او زویا اما ذکر او بو اوانی وني بخششي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هيدزيان بلايق <تصفيق> روين داوة نلزوي ونلخد إلا للوح المحفوظ نسراو فش أوي بدي بهنين بيغمان او بوخازور اسانا لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور تا خفت نخون بو دستان سوا ودلخوشو غران بن بو و اخواه تص خو بزلزان چیشا نازی کری خوش ناورد الذين يدخلون ويامرون الناس بالبخل الله هو الغني الحميد اوانی سروچی و رزیلی دکن و فرمان بخلچیج دکن رزیل و سروق بن و هر کس پشت هل کا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ سوين بخوا براستي ايمة پیغمبراني خوماً من ناردوا ببلغو معجزي رونوا وقت بي آسماني وترازوی داد من لگلا ناردن بو اوه خلچي بدادگری رفتار بکن لنه خوياً دا وآسن من دروس كرد Ke away hezi batini zanjihaya bawa, vasude çizori he baxalçi, vtaşwa deri xat, tekseyar meti aini xwaupi gemberani dedat, ke panhanişa, bejuman xwauphezude salata. Ola, hadi arsallana Nuh ve İbrahim ve jgalna fi zuriyetihi man nubu kitab. فمنهم مهتديون وكثير منهم فاسقون. سفين بخوا. بأجمع نوح إبراهيم من روانكرد ولا نو سكانيا نجدا في غنبرتي وكتبي أسماني من دانا إن ذاهندي شأن رينمونيا ورجد وزوري شأنيا خيو ثم قفينا على.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 فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجراهم فأتينا الذين آمنوا منهم أجراهم وكثير منهم فاسقون. لحاشان بشرين أوان دا في <تصفيق> غمبران من النار ودواتر عيسى كريم مريم من النار وإنزيل من في لە دلی ئەواندا کە شوێنی کەوتون، سۆز و بە زەاییمان دروست کرد، وە گۆشە گیرییەک کە خۆیان دایان هێنا بوو کە ئێمە ئەوەمان لەسەر پێویست نەکردبوون، بەڵام خۆیان دایان هێنا بۆ ڕەزاندی خوا، کەچی وەک پێویست بوو پارێزگاری ئەو گۆشە گیرریەیان نەکرد، ئێمەش بەخشیمان بەوانەیان کە باوەڕان هێنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كف ليل من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أي أو كسانيبا هنا و ترسنوبا وربين ببيغم دو بشتان لرحمته بخششی خوی پیاده بخش و رونچک تاند دات کارن مونی پیبکن ولیتان خوش دبت واخواله خوش بوئ مهربانا على شيء من الله وان الفضل بيد الله ياتيه من والله ذو الفضل العظيم تا او خوا وان ترا واسمان كان بزانن كد صلات يا نيه بسره هيج خوا وهرسي بخشش هيا بدس خويا ديداد به هر كخوي بيويد وخوا خواوني بخششي زور گوريا